لانهن آ ل ق ر آ أعوذ ب ا ل ل م اضللن ل ش ي ط ا ن كثيرا من الناس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 بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس, أفئدة من الناس تهوي إ ل ي ه م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 إ ن م ا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إ ل ي ه م طرفهم لا يرتد إ ل ي ه م طرفهم وافئدتهم هواء و أ ن ذ ر ي و م ي أ ت ي ه م ا ل ع ذ ا ب ف ي ق و ل ا ل ذ ي ن ظ ل ا س ل ا م ي ن ا أ خ ر ن ا إ ل ى أ ج ل قريب ن ج ب دعوتك 「私たちの思い出は何でも知っていない」「私たちの思い出は何でも知っていない」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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام, إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير ا ل أ ر ض والسماوات وبرزوا لله وترى المجرمين يومئذ مقرنين, مقرنين في ا ل أ ص ف ا د سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم إن ا ل م و س ر ي ع الحساب ه ذ النابلسي ب ا غ ل ل س ن ا للعلوم م أن ا هو إ ل ا م ي ه و ل ي ل ه ك ت و ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل